لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم روحه والأحزاب من بعدهم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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدهم ومن صلح من آبائهم أزواجهم وذررياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذالك هو الفوز العظيم.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 فهل إلى خروج من سبب؟ ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيشرك به تؤمنون؟ فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكرو إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القروب لدى الحناجر كاظمين ما ذي الظالمين من حميم ولا شفيع يطاب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 ق ق ذلكم بانهم كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب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 قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يك كاذبا فعليه كذب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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّا. وقال فرعون يا هانو بنري صرح علي أبلغ الأسباب.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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ فيها أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن آتَاكُم مَّوْعِظَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ تدعون لي لأكفر بالله ووشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفور لا جرم أنما تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ أَرِنَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَمْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَّا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 افرين إلا في ظلال إن لنا وصر وصرنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد يوم لا يفعض الظالمين معذرةهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداء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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر وما هم ببارعين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمه وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيق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 ذلك الله ربكم خارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تُوفَكُون كَذَلِكَ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقتم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبرعوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبر ولتبرو أجلهم مسموم ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له قوم فيكون لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشْجَعُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلُّوا عَنْ اللَّهِ بَلْ لَمْ نَكُنَّ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْءٍ كَذَلِكَ يُظْلِمُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله ضغي بالحق وخسره ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغ عليها حاجات في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُّونَ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بحسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لَمَّا رأوا بَأْسَنَا صُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَالِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ